جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بعلمكم فضيلة الشيخ يقول السائل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من الطفيل بن عمرو الدوسي أن يجعل الله له نورا فقال له يا رسول الله أخشى أن يقول هذا مثله ما معنى كلمة مثله الحديث سبقا مرة معنا وسيأتي عندب كثير لاحقا وأولا القصة ربما لما يتسنن أوصير إلى ذلك القصة اسنادها ضعيف الكصة اسنادها ضعيف اسنادها كلام لكن معنى قوله أخشى أن يقول مثله المثله التغيير في الخلقة التغيير في الخلقة المثله هي التغيير في الخلقة تغيير الإنسان عن خلقته فقال لما يعني أصبح يعني يشع النور من وجهه او من عينيه قال اخشى يعني اذا راى الناس ان يكونوا مثل مثله يعني خلقته قد تغيرت فنزل النور الى العصا التي كانت في يده فكان اذا مشى في طريق مظلم اضاءت له لكن الاسناد هذا الخبر فيه كلام واسئة معنا عند ابن كثير في اواخر الكتاب تقريبا ان شاء الله نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل ماذا نقول في آخر تكبيرة من صلاة الجنازة التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة والثاني يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت وبعد التكبيرة الرابعة يقال اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعد ثم يكون السلام نعم يقول السائل هل يجوز إعطاء هدية للكاف النصراني يجوز إذا كان المراد التألف إذا كان المراد التألف وفي كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري عقد بابا رحمه الله بعنوان اله باب الهدية للمشرك وساق بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ذبح حشاتا فقال أعطوا جاري فلان قالوا اليهودي قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فالجار أو الكافر يهوديا كان أو نصرانيا إعطاؤه الهدية تعليفا لقلبه لا بأس بذلك وهذا من الأسباب والروافد المعينة على دعوة هؤلاء إلى هذا الدين العظيم نعم يقول السائل أعطيت أبي ثلاثة آلاف ومضت شهور أطلبه ويقول ليس لدي مال ماذا أفعل مع العلم أنه ضربي بأخذه الجواب أنت ومالك لأبيك نعم يقول السائل معتمر من الأردن يصل عن جمع صلاة الجمعة مع العصر الجمعة العصر لا يجمع مع الجمعة وهذا بينه أهل العلم لا يصح أن تجمع صلاة العصر مع الجمعة فإذا صليت الجمعة وأنت مسافر تصلي صلاة العصر في وقتها ولا يصح جمعها مع صلاة الجمعة لكن إذا كان مسافرا ولم يصلي الجمعة وإنما صلاها ظهرا فيجمع العصر مع الظهر لكن إن تهيأ له وصلاها جمعة فلا يجوز له أن يجمع معها صلاة العصر نعم جزاكم الله خيرا يقول السائف الحديث السابق عند ابن كثير هل رأيت ربك؟ ربك قال نور أن أراه قال يحتج بالخوارج في عدم رؤية الله تعالى يوم القيامة نرجو التوضيح والتوجيه لا حجة لهم في هذا الحديث وإنما الحديث قصار أمره نفي الرؤية في الدنيا نفي الرؤية في الدنيا وقد قال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فالرؤية في الدنيا هي المنتفية ولم تحصل لأحد حتى لنبينا عليه الصلاة والسلام وإنما هي يوم القيامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان كما صح في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر وهي ثابتة أيضا في القرآن وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى بأبصارها ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يكرمنا بلدة النظر إلى وجه الكريم والشوق إلى لقاء في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضله وصلى الله وسلم على رسول الله